من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن mm حَتَّ وَاحِدَتْ فَإِذَا هُمْ maar tegen de apostelen, in plaats van dat تربيه <تصفيق> <تصفيق> ما رجع وما عملته أيديكم. الله أكبر. أفلا يشكرون Qul illaha min ma tabitu an Laten we ons Sotagereel, je moet tekort de lager. Wat hem soetagereel, je we hebben een beetje ذكر العيون القديم. الله الله الله الله الله الله الله ندرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبح الناس الذليل في القول المشهور شحون. الله رِقُهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا كُم إِلَّا رَحْمَةً مِنْ وما قلبكم لعلكم ترحمون. الله الله, الله. يا مقرضي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سلم يا رب وإذا قيل لهم أنفقم مما رزقكم الله qalan alladhina kafaru qalan ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين يا الله اما الناس فلا تاخذهم وهم يخصمون اِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى المرسلون. بطبع بطبع. تعالي. تعالي. الله. الله. الله. كانت إلا إن كانت إلا صيحة واحدة فاذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلمون سُلِّ الشَّيْءَ وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تعملون الله أكبر <تصفيق> إِنَّا أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون الله الله علمه وعظاه إن أصحاب الجنة اليوم في شغل في ظلال على الأرايق متكئون لقم في جافا كجتم سلام صدق الله العظيم وبلغ رسوله الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين وهكذا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا في خشوع وانصات إلى هذه التلاوة القرآنية العطرة تلاها علينا القارئ الشيخ السيد متولي عبد العال وقد كانت خير بداية لنا ونحن ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة فجر يوم جديد من أيام الله عز وجل صلاة فجر يوم الجمعة في أول يوم من أيام شهر شعبان المبارك الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله شاهدا لنا لا علينا. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا شهر رمضان بخير وأمن وأمان وسلام. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام هذه اللحظات الكريمة المباركة هذه اللحظات. التي أخبرنا عنها حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم بأنه فيها تنزل الرحمات وفيها يستجيب المولى سبحانه وتعالى للدعوات